وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَعْلَمُ تُؤْمِلُ قَالَ فَلَا وَلَا كِلِّيَ قَمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَوْ الطير يفسره إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعه ياتي لك سعيا اولم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سديل الله كمثل حبة الأبتة سبع سنادل كمثل حبة الأبتة سبع سنادل في كل سبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 ما كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ